لا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون تلاوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشر أعداء الله ويوم يحشر أعداء هم يوزعون حتى اذا ما جاءوا شهيدا عليهم شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا قالوا انطنا الله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 ولا, ولا جلودكم ولكن ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من لَهُمْ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم, فزينوا لهم ما بين وَحَطَّ وما خلفهم وحق عليهم, القول وحق عليهم القول في أُمَمٍ قد خلت من قبلهم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 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفي لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء لهم فيها دار الخلد لهم دار الخلد جزاء بما كانوا جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا أرنا الذين أضلانا من الجن والان نجعلهما, نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون تلاوات